أهجر واسيب كل مين ولسا صبي لك حزين ولسه لي بك الحنين أسيب كل مين أهجر واسيب اصبيا وني لك حزين ولسه لبكره